wannan shine darassun hukuma na farko bayan hutun azumi da muka ci muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓu ayyukan mu na koraida muka cikin wannan zonta da shi a cikin nazarin gure na abinda muka yi na da kasawa da kurakurai da dai hukunkan Allah ya yafi mana ubangiji ya samu cikin wadanda ya ya karɓe ya yi antaso a wannan wata kada ubangi da ya samu cikin mahrumina wadanda ake hana su dadon wannan muta Allah ya cigaba da datan ga burucin ayyuka alkhairi warayu akan su wa ta'ala kun wannan sharhin wannan aya yake fadar irin nauyi daban da yake sabon su daga mutane daban-daban ko kungiyoyi daban-daban ko aqidi daban aiki daga cikin waɗannan ayyuka yana nuna rashin girma ga Allah subhanahu wata'ala bayani malama yake cewa wa kadhalika لم يقدره حق قدره من زعم انه لا يحيى الموتى ولا يعظما في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته تيجي هكنا بيغرمه الله بقى يا كان شنتشنتي اغرمه ماشي وان ده ينكري ba zai tarshi wadanda suke cikin kaburgura ba ba zai tara halittunsa ba a wani yini da zai saka da ya kautata saboda kautatawar sa ya ainihin saka ma wanda ya متحملين للمشاق في هذه الدار من اجله وفي مرضاته بافضل كرامته بافضل كرامته يا كما ساقوا ولده سكا يوره وهرحلو اوا لن غيدا في الدنيا سبوا الله ده كما neman yanda Allah yayi musu sakayya da mafi walal wa tukraba ويبين المخلوقين للقلق للقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا انه كانوا كاذبين سنبين لهم علت الساعه ابين لسيكي صاباري ا cikin sa kuma sanar da kafirai cewa sun makaranta warai ta ce rana alkiyama adan mallan ya ammata mana ya san yaran ya ba zai tsaya saboda ita ah hintimar wa tashi mutane wadanda suka mutu suka rayu a wannan tashi su ya tashi na cikin kafurura ya dawo musu da rayukansu su dawo kamar halittarsu ta farko sama badana awwala khalqan nu'idu saboda Allah ya fara halitta haka zai mutane su da kaburburan su Allah ya ya ya dakkara mutane a wani yini wanda cikin wannan irin guda daya Allah subhanahu wataala zai saka ma wanda ya koka da aikin sa anan saboda koka ta waje yema sai sakai ya da shi ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi ya saukar masa yardarsa sayin saka wanda ya buna da ayyukan sa na duniya da sakamakon da ya dace da aikinsa ya sashi a gidan muta ya kuma munana masa sakaiyya a wannan yini ubangi isbara wataala zai kwatarwa dukkan wanda aka zalunta zai kwatar masa hakkinsa babu wani wanda za a zalicce shi a wannan ranar a hana masa hakkinsa ko a dora masa la hawl aiyo babu zalunci haka ubangiji ba zai zalunci kowa ba lalle murabbuka a hada ubangiji wanda zai zalinta saboda duk wanda ya kowata aikin sa a wanda yana zai ga sakamakon to wanda ya burale aikin sa to zai ga mumunar sakamakon wanda din aka zalinta ubangiji zai bi zai karban masa hakkincan daga wanda ya zalince shi shi ya sa hakkin wato wani wanda aka zali ta baya sharaya matukar bai ba shine ya yafe ba matukar bai an zali shi kuma da akai masa a cikin kundin ayyuka na shi wannan mutum kuma ranar da za su tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala don hisabi uba ji subhanahu wata'ala zai kargo masa say Allah ya biya ya biya da ce sun Allah ya <S々�> wannan rayuwar ba ita kadaice rayuwa ba akwai rayuwar da tafi wannan akwai da in aka kwatanta ta da wannan rayuwar to wannan rayuwar ba a barka ko ba take ba zace rayuwar a kiyama wannan rayuwar ta kaisacciya ce amma wata rayuwar ba ta da ne mutum zai shuka abin da zai girba a ce sakamakon duk abin a nan a can laka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da bayinsa da wannan hakika domin tabbatar da ita cikin zukata da yarda da ita shi zai hana wani yalunci wani ko ne cin hakkin wani domin zai san cewa ba ba ba iya wannan rayuwar yana ji da karfi wato yana ji shi dai sani cewa anan in ya kufta a rayiba ba kwari kufta ba kuma ko mun tankantar zalunci sai Allah subhanahu wataala yayi hisabi tsakanin wadannan tsakanin wadannan da wanda aka zalunta da wanda yayi zalunci imani da wannan da yanzu da wannan shi zai sa mutane su zauna lafiya yayin da ba iya nan rayuwar idan na rayuwar ma'aikatanci ta gaidacce ta iyaka ci cewa idan na da wane da wani basu kuma ya kai mun ba uban ishawar ta'ala zai tayar da abin da na na wato bukatun da ya biya waɗannan mutane da su ni kuma yayi na gawo ayyuka ko munana ko wani shakka wannan zai sa inji tsoro kuma ji zalunci tunda da yadda da wannan sai din mutum da yake da cewa a gaban sa akwai wani da zai biyo baya idan yayyewani abu ne to masu tuntar wasu da hakan kauye musu haƙƙin ويمني المطرفين الذين إذا ابتالوا على الناس يستوكوه وإذا كالوهم أو وزنوهم يغسلون فألا يتمنى ألا يتمنى هؤلاء هؤلاء كأنهم مبعوثون اليوم عظيم لوما يقوم الناس لرب العالمين التي قلن أذابا ياتبتك ما ستويوا ما ستويوا استوي حق نحق استوي ko kuma su wani da yake wuyan su domin wannan tsartaci ba a cikin harkar abu harkar amfani da suke ni na wani da zaka tauye shi kai koniya cikin ya cikin tsartaci kuma mutun ya cikin tsartaci ya ku na san ydุ tau arおっu sy'ng ysiau arall on ysiau ysiau ni siarall ond arweinan ysiau ni gyda cawna ddythi gwaun ysiau ni amus a s edrych wanau pu LAUGHTER wa gef gef gef gefwnaid ysiau ni – raglunohu o who the warthang est integral au laudna fod ysiau ni которydyn ni' lo sa chredi trwa c أو maran sa fawr arall ond arweinlag hyt yn ytdd syylla ni firwydza dan waɗannan ba ta samanin cewa za a tashi a yau mai aziz awata gurbana yau mai ku mu na su da rabu alali da mutane من tsayawa a gaban kuburjin hali waɗu aikin su yana nuna kamar ba su yi imani ba amma ba samuye a ne da tabbaci cewa akwai ranar da tana nan wanda shi ne kowa yake kata da shi babu wanda zai iya dursa da shi kowa da yake da bukata a gurbin wasu wanda zasu iya sa shi saboda bukatarsa cewa ubanki subar da wata ala wuyi aiwo kowa ta kai ga gudun aikin sa gaskiyawo aiki ya ga sakayya bugudan aikin sa na yau gudunan aiki ya ga sakayya bugudan gudunan a kwatarwa da duwarwa ta zalinta hakkinsa daga wanda hatta dabbobi kamar yadda an sunan sunan ya ce sai Allah wa ta'ala ya yi shari'a ta kan dabbarta karya wurin ta say Allah ya ne ya karbarwa da wannan dabba a ƙarya kuma hakkin tare goje su wacce to ina kuma ga dan adam wanda a duniya Ubangi Subhanu ya ce yinka zabarka ba ya dora masa taklifi dabba ba dora masa barka ba bu taklifi akan dabba mabi ta dan alula maka shi karadancin Ubangi Subhanu wa ta'ala Annabi cewa sai Ubangi yayi shari'a sakanin dabbar da takariya da zakariya da gowon ta fahoda wuci an karyawa ba Allah ya shirya sakanin su to daga ɗan adam da su ubangi suhanahu wa ta'ala ya saukar a'a wadanda suka sha suka a haddin dama in daki kullu bihil ghalil ababi suru bihil ghalil ba gidace ne da su shiga a shiga gida annace saboda neman yardar sa sun akora su bar soyayya zuwa zuciyesu su bar abinda ran su yake so dan dai neman yardar Allah suna akora su ya dukkan mata wahala saboda su yardar da Allah subhanahu wataala to Allah da ubangiji subhanahu wataala zai karrama a abin da suke sabani akan sa a bayyana abin nan a fito da gaskiyar abin me masu gaskiya su ƙara jiddan cewa akan gaskiyar farayi waɗanda suke barkariyata kuma su kunyata su bayyace cewa abin da suke kai ashe ƙaryani kuma abin da ake ga musu din haka yi to a wannan rana duk sai Allah ya rayyana wannan saboda duk wani sabani da ake yi a nan duniya to da goma tsiyama ubangi subhanahu wataala zai yi bayanin abinda akai sabani akanta ko wanda ko gaskiya ubangi ya buɗe ita mutane su da gaskiya masu gaskiya abin suke bakiyarta shi dai wayululu ladina kafaru ko wayululu ladina kafaru annahu karu tadina wadanda suka kafurta a ranar sun sancewa To mutum da zai kare da wannan ranar yace babu ita rayuwar duniya ta kadaici rayuwa da kai rayuwa a nan inda ake mutu shike na wanda ya mutu ya muku girma ba Allah ba domin su roshe gabbar hikimar da Allah ya halitta domin Allah ba ya halitta haka nan ya zubosu a cikin duniya mai karbi ya zalunci mara karfi kuma Allah ya jira ido ƙyalici in aka yi haka ba ba da cewa Allah shikan kin adalci bane cewa ubangiji subhanahu wataala ya ƙyale halucin su haka nan sa aka kowa yaje abin da ya kama ta tutarsa azalme ta ta gariyar sa ba ya ce ta'icin sa ta da za a gani a nan gaba babu shakka a hankalce ma mai hankali ba zai yi gaba a rayuwa iyakar babu wani abu da da suka bi Allah a ce shikenan tiyawan da su gaji Allah so kuma sun kashe banza shi kina rayuwa ta kare ana haka ne ba da ƙarfi wannan ba ba zai da da wannan ba sai sai wannan ga ana so amma a ce an yi wani abu ababa babu sakamakon to musan hakuri suka ce to ai wannan abu bai yi ma'ana ba sai an yi abu kaza ababa mai ake so a dora babu wani sakamakon da yake kunsa sai ce abin nan bai yi wa rahmul masul al'a za da wata ruwa da taurari da rai da dabobi take kewa idan Adam da waɗannan halittu dan amfanin sa amma da karshe dai haka rayuwa za a fara ta ka za a kare ta babu wata natija wannan idan ka jinkina wa Allah irin wannan aiki babu shakka baka girma mu Allah ya daita ta girma shi kana cewa ubangiji yana amma ba ma'ana kawai hakanan yake ba da wata ma'ana ba ba tare da wata manufa shine فهو شكا بيقربه ما ألا يأتي ججاجا وما شبا هكنا وكذلك لم يخدره حق قدره من هان عليه أمره فعسا ولا يغوف ارتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هواه آخر عنده من طلب رداء وطاعة المخلوط أهم عنده من طاعته هكنا bay girmama Allah ba yadda yake tantance a girmama shi wanda umarnin Allah ya zama ba komai ba a wajensa don haka yake saba masa haƙin ubangiji bai zama komai a wajensa ba don haka yake aikata abin da ya hana haƙin ubangiji bai zama komai a wajensa ba don haka yake goza da tsina shi da kawo shi azuciya bai dauke ba don haka yake wati da ambatan Allah da wazzafal habbu almu yuce sadaka fala daga tina ubangiti da amfatar sa yazan ya fi fifi ta san zuciyar sa akan neman yardar ubangitinsa wanda zai yi wannan bai girma ba Allah yadda ya dokeshi ba a bakun komai ba don haka ya saba monon umarni yayin abin da aka ce yi hakanin bai gaurti halin uban kiti a bakun ba dai yake saukar kille da dabansa ta hanyar cewa barkaza barkaza barkaza kada kai talla ya ya hana shi da haƙin wata'ala da ya dora ya zo da ta wannan hakki sannan ga ambatan Allah da cina Allah da ya wajaba ya zan akwai tare da shi nabbar da shi ya dauke shi ba komai ba zuciyarsa ta ga fala gabarran Allah ya mai da san zuciyarsa shi yafi komai a wajen sa zai yi fi ta san zuciyarsa akan dayyaga wani mahaluki da fi muhimmanci a wajarsa sama da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala mahalincin sa malamin ce wannan da zai yi irin wannan bai girman Allah babu shakka duk wanda yake girma mu Allah ya dace cince shi a girma shi to zai bi umarnin Allah da halin wa Allah subhanahu wata'ala a bada umarninsa ko a bada halin sa abinda zai ce yi kokarin ya kwatanta aikata wannan abu abinda zai ce ya bali zai kokarin bi santar wannan abu wannan shine alamar a cikin zuciyarsa zai zama yana sanin girman haƙin Allah yana kiyaye shi sannan zai zama yana cina cina wasu ubangi ji subhanahu wata'ala yana halar soshi a cikin zuciyarsa ko da yoshi to babu shakka wannan babu girman Allah a cikin zuciyarsa wanda zai bi ta san zuciyarsa akan ya Nabiyar da Allah cewa wala idan yayin shi Allah zai yarda da shi in yake kuma ya bi san zuciyarsa ya tabbawa Allah kuma zai hakuri da shushin Allah amma ya zai bi san zuciyarsa akan yai wannan abu to babu shakka wannan alama cewa tun daya girman wannan yana yana yiwa wani mahaluki da da yayya da kankar da kai saboda yadin kiwa Allah kiba yayya ga wani mahaluki sama take da yayya ga Allah wanda zai ce akan mali to a kai ne ta to yayyanta akan yanta babawa to ga la mutan ne masu mutali wanda nace ani na yadda a hamu inde hu minta'ati Allah ya fuge ne mai himma cibiyya ga wannan maluki sabar beyya da Allah zai saba wa Allah dan yayarta wannan mutum zai saba wa Allah dan ya nuna beyayya ya nuna wato shi dane a gurin wannan wa Allah subhanahu wa ta'ala dan ya buje gushin wannan mutum ba ru shakka wannan cewa dai girman Allah ya dai cancanci a girman shi ba yace fa lillahi alfadlatu min qalbihi wa qawlihi wa 'amalihi wasiwa hu almuqaddamu fi dalika lianahu almuhimmu aidan lianahu almuhimmu aidan yace fa lillahi alfadlatu min qalbihi wa qawlihi Wani wanda ba Allah ba shi yake gabatarwa sai ya yardar da wani ya samu yardar su da amincewa su kafin ya a zuciyarsa ko a maganarsa ko a aikin sa shi dai Allah Tsubhanahu wa ta'ala saura yake ba shi saboda idan wani ya ganin girman sa ga wanda haƙƙin Allah ne yake yace da daga babu kunkuri subhanahu wata'ala da kuma wani wanda yake ganin babba ne a wajen sayane ne shi eh to a gurin sa ba zai fara gabatar da haƙƙin Allah a duk da lokacin da yayi zai fara koda lokacin sallan din zai wani abu na lokacin sallan da yaro bai fita duka ba wa Allah sa ya buƙaci bar masa duka lokacin ko da kuwa haƙin a tuce shi ya kamata haƙin Allah ya zama shine gaba da amma da zaran ya kasance ba wara yana fifita hakkin wani da girman wani akan girman Allah to wanda alamba shi da yake nuna yana karkashin wadanda Allah ya ce wa ban haga ruba ta haga basi girbama Allah bai dace yake cice girman shi to abin da aka ce Allah to shinkira aje makura ko benene zaran aka ce ga na wani ga na Allah to an gama magana ba ruwa kai say an yi na Allah sannan inda kai saura a zo a yi da wani amma ba ya kasance na walannin shine eh shine na shine na shine na walannin suka suka na amfanun gona da na dabbobi sai suraba sai shi haza lillahi bi za'mihi wa hada lishurakayi to wannan na Allah ne wannan kuma na abawan tarayya ne na wadannan guba kada muke girma bawa muke bauta wa maka ne jidda ifawo yasulu ila shurakayi wa karim shurakayi kuma hay'a yasulu ila Allah wa lakalillahi Idan yau akace dan gobbin da suka ce wannan da Allah ne wannan kuma na guma kanmu sai wanda yake na sai dai daffarta mutu idan ka mutu daga cikin da Allah a daga cikin na abokan tarayyansu kuma ta daffar ka mutu sai a dauko cikin da Allah sai a dawo da ita amma idan cikin da Allah din da wa daga amma sai lalle shi ne ila shafai abin yake na Allah zai ya dauka a babu wannan amma idan wani abin na Allah kuma akai rasa za a dauko kuma a ce Allah kuma a fifita kuma wadannan wa Allah tankai Allah subhanahu wa ta'ala baya san tarayyan gaba daya kuma baya da bukata a cikin wadannan abubuwan da kuka sanya kuka ce nashi ne da man san alitta sallu A da kuma guma kan mu ko ababa baukatawo ne kasu. Ba baka san ababa baukatawo da su yabo muhimmanci akan wanda suka cin Allah ne. Allah ya taddawa wannan zuciya da suka yi muni mutu da. Zaka rin sarda bawa din zama ya fi dita hakummar maliki a kan bikin Allah kuma yana koyi ne da wannan shirkai. Yara nan safarki ne idan nasu walen no su ba su dauki Allah da girman musu ba الله girman من mai da وعمله da المقدم في ذلك shi balillah al-fadlu min qalbihi wa qawlihi wa 'amalihi wasalatu al-muqaddamu bi dhalika li annahu muhim indahu li annahu muhim indahu yastahiqu sun kayan da Allah yake masa alhalin yana cikin damtsar ubangijinsa makwar kwadarsa tana hannun ubangijinsa karkashin damkar Allah yake makwar kwadarsa a hannun ubangiji take amma duka haka yana reire cewa fa Allah yana ganin shi Allah yana sunkayan dukkan halayensa da dukkan ayyukansa babu wani abu da yake koyuwa da da zai yi Allah ya fesa ni yasakuna min al-nas wala yasakuna min Allah dazu e koyewa mutane Allah shi amma ba zasu koyewa Allah ba duk inda zasu shiga ko karkashin kasa zasu shiga duk abin da zasu yi Allah yana tun kayansu ina ganin abin da suke yi alimu bi dakhil al-sudur abin da suka koyewa cikin zukatan ya tani to amma wannan baya daga musu hankali yana tinkaya duk abin da kike kuma yana dan yana diddigeshi wanda ba zai ɗaga masa hankali ba tare fi qabdatillah ira tinkin da qaralla nasiyatu billah ma korkwadarsa tana Allah Allah ce ba mithabati illa huwa a'zabu binasiyati babu wani abin da yake tafiya a bankata ba da da ake nufi duya shi yadda da katabus a gaban Allah kuma ga dama kana hada ubangiji kana cikin damkasa duk ji da cikin dan Hist Character's dynamic yn byth allwedd ynd delight daith, y land byth fydd yn eich yng слwyd am ond un d Tiger. Ni fydd yn ôl at ym addas rowr i ni gell neu gochu hi ni yna edrych bl�. Wrth hen hynny ar eu bod seventh daith a chyd i at Thau allwedd rydych am byth fo'r Bhu o y Corinthians. повhuw o y god original dîn i'r a ni kula afiya sanne kuma zan ba ni amma al-tabib kaman da tabin kici abin saboda ak sai ya dora masa cin tattalin dunya ba mai far iyawar kaddashi duk abin da zai mallaka din zai kare ba zai ba zama na shi saboda na shi saboda na shi ya dubi yana cikin qabda da da wani matsayi yake ji na cewa shi wane ne saukar masa da ƙaskanci ayi a rika mamakin yanzu adali ka ganci gashican kashican kace zan sa shi a cikin mota ɗen santa gashican an tsauro shi gashican nan suruwar da shi kaba ubangi dise kwace dukkan wannan daukar da girman da darajar dikiya daga madishin cikin dankan lokaci ubangi dise yi masawarwa so raka litt abin da zai yada sun kaya duk aikin da yake amma wannan baya da shi yace turan Allah alhalukum huwa fi qabdati wa babu inda dan adam zai karaba kuma mai yainda dan adam zai shiga jirgin sama sama ke ta zu yadu da kai shi amma a daidai lokacin da ake aran tsakanin tallafi ubangi da musa a daidai lokacin ko za a shiga farko akwai wanda ba da a ce sita ba idabi takta tana kado a talabijin ana nuna ba ta matan kasashen turawa gashi na suna tafiyar sarara sarara ko ma sarara ita a ce sita ta suna tana sarara haka da rarar da tafiyar ta kama suna a lokacin da yake kamata ta fi kasantar kai ga Allah kuma ya ji sauki ta lafiya yawu shakka abin mamaki ne ga dan adam ya manta go shi ne malai yake cewa wa yu'azzimu nabra al-maqluqi ilayhi wa idla'ahu alayhi bi kulli qalbihi wa jarahihi ayoyin da yake brisk da ganin da ruwan zakaiyar kashin da wannan sai kuma ka same shi yana girma ba yana ganin girman ganin wane da yake masa da ɗin tayin da yake masa ko wuri mai da aji ya samu labarin halin da yake ci gurin kirki gurin tawtawa gurin dakiya a lokacin tashi amma ya manta cewa cintin da abin da yake kuma Adam kar ce ai an faruk yana kare da yake kashi ya shiga labaran waye tani ya taimake shi ya manta cewa da shi da EFCC قلن ونمهلوكي غريش قصن كاير ونمهلوكي غريش بكل قلبه وكذلك <تصفيق> يستحيي من الناس ولا يستحيي من الله لك جن كنير متاني أما بعد جن كنير الله الهالب وبنكسينا كان لانتا تبعى بالنكي استخولة من الناس ولا استخولة من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرفع من الكون <تصفيق> صنع قوية وبتاني amma ba baba ta koyo Allah kuma yana tare da su lokacin da suke kwana ba yana su suna kukkulla wasu abubuwa da suke ganin ba sa dununiya sa wayashin nas wala shana wala wayashin nas wala shana ila juri bi afdali ma yastatru dan ya tashi yin mu'amala da wani mahuluki sai ya kawtata mu'amalar sa da wannan mahuluke wa in a'mal Allah a'mala buki awala ma inda huwa qarib amma in Allah zai yi wa mu'amala sai masa mu'amala da mafi kardancin abin da yake in wani mahuluki gari ne yardar da shi wajen mu'amala sai kai mamaki amma mu'amalar da Allah babu wanda babu wanda kai Allah ce wai sharurullahi ma yukrahu abin da ba sa so shi za su ce na Allah abin da ba sa so in dai mu'amala da ke kaga ya kusa ba saka a wajenta ba kuɗi bane ma a su za a yi wannan gyaran su za a yi shi ba yake da burin sallan sai kaga yana cikin damuwa da bacin ga wani wani babban ko babban mai kudi zai wadansu aure sufana in kaga irin abubuwan da ya bashi a magana sai an ce gudu mawu da ya bayar jira magana biliyo da yin yiwo wani wato da birge wani da yake ganin girman su ina ganin girman Allah yake a cikin jike ce ga wani ya fito takara ci takaran lati masa ake yana biyan saka nan shine abin da malaiikin magana suna yi wa Allah mahadu suna yi wa wato yo amiru khalqi afdal biyakulu alai yana yi wa mun mahadu mu'amala da baffi fi cin abinda zai iya amma wa in amara Allah wa kuma bi ullakantsa gari shiwo in kama fi khidmat ilahi irin ya tsaya wajen hijimar dabun da tsasa min albashar a cikin halittu a cikin mutane ka ba bi jiddi wa istihana wa bazli nasiha za ka ga yayi wa badl al nasiha kuma yayin abin yede kamata ba tare da yayin cinta ba ko saboda saboda wannan wani mutune da yake daukar sakar Allah wa kad karara lahu farra lahu qalbu wa jawarihu gaba daya ya riga ya bashi tiyasa ya bashi gabo da sadaka wa qaddamahu ala katirin bil masalihi ya ma qaddama ya gabatar abin gautar cikin mutane yayin da maslalahansa hatta idza qama bi haqq rabbi in sa'adul qadar amma in ya daya wajan haqqi ubangijinsa in qaddara in sa'adul qadar in qaddara ma ta tabbaki shi wato in yayi sa'a allah ya tabbaki shi zai yi wa dan abu ma na haqqin allah dan yawa wa irin wadannan zaka samu haqqin allah ma ba ya gwanin qama qiyamal la yaza bi sahu makhluqu min makhluq in ya tashi zai amma shi zai yi wallahi wa bazala lahu min malihi ya bashi dukiyar san ma yasta'i an yuwajaha bi ma khutuqu bi dinsa abinda wala mahduki ba zai iya yi wa dan kwansa ba dukiba haka zai yi wallahi in ya taqi zai in dan allah zai to a run sai ما wanda haka sifarsa take shin wannan za a ce ya girbama Allah ya taice cince ta gari wa shi abu shakka mai girbama Allah ya da ya cince ta gari wa shi ba za ba tsaya da والقدر قدره حتى قدره ما شارك بينه وبين عدوه وان القدر هو حكايه للخير بين شارك بينه وبين الضغين في نعمه في من الاستعاذ والتأمين والصلاح والصدق والخوف والرجاء بل وان القدر ليس حكايه للقلب بين شيء ذلك كانت ذاته دراعه ذاته على عقله والإعاده التبين وتشديد التنقيح القانوني جيد فيما بينه وبين ماليه وبين ماليه في ذاته فتين و ينبع بينه وبين اقوى الطرفين واقوى معليه ورتقهم امتى و شعور و انقضاء انكم معوب بالجزء الثاني في شفاء ما قالته هذا هذا هذا الشيء هي يريد لا تعب في ein d uw dag, Wol요 allaw! agad aastaf rardusaut Tawsk. Walколь o'r Cofyda fi, bioech peth gymaint, WeCyda dam ay Radegh. Yau ngayカ Sport Jami فقد كانت عن سوء ذاتي ويدي بل كان يعود للذين اكثروا من الوجود فالشذرض يدرك انني في الله باني وجودي هو انهاه وكذلك اوقات الجنس المنتهي والخوافي يسموها عنهم يعطي الارتفاع يعني هذه الخوافي وكذلك Walelada ylâta'la ysyri'n sundar a'n syytan, wa'y ysgrinullahi wabaw, wa'y ysgrinullahi wabaw, wa'y ysgrinullahi wabaw, wa'kathalillahi wabaw ila tuubi'a. Wa'kathalillahi wabaw al-masihfa wa'lfaqunab y'abudhu'n ha'w'w'wa, wa'innama' a'w'l syytan. Wa'innamu ysgrinullahi wabaw, man amarahum ibadakisi wal هذا هو الشفا رجيم لا إله إلا الله ورسوله سبراقي صدق قال زين هذا كل قطعه من الجامع قال هذه الدنيا هي هذا من جاءت بشهداء إن نذول عظيم فما عابد احد مبتدئ ادم فقير الله لكان المنتقم ذواعه في روايه الشفاعه ويستقيم الامر بعرضه بوصول الى رغب ويستقيم الامر بعرضه للان في تاكيد العلا والاشاره الى معنى ذلك من غير تشديد ولذلك تعالى يوم يخشى جميعا أي مدل هو الهدو والذالين وقال أوليانهم من الدين سنمتع فرقنا لبعض وغياظنا عجل أن تبعي عجلت لنا وقال النار من الله من قالب الأميئان تامع شعاء الله إن رفض أختيم حايم فهذه إشارة لطيقة إلى سفر ذري لأجلي كان شرك أكبر التبايل إلى y gan siaradur yn dilyddiol, Шywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywywyw siege 스�w Hon am y khw'w'w'w'w'w'na' c değildl ni bé Tu dw i ddy Quinn da Music yn www.actwblur First and of чи, Znaf el Mae Cymroon yn meddu creuserth apparatus wrch berydoeddr ni o والإجلالية والإجلالية والحظمة والثلاث أن يأثن لأشرب شاركة الإجلالية أو يرضى تعالى الله عن ذلك وكذلك ما ليسوهل قدره حتى قدره من شارك بينه وبين عدوه بمعض حقه من الإجلال والتعظيم والصاعة والذل والقضوء والقوم والرجاء ما ya girmama Allah yadda yake cancanta a girmama shi wanda zai hada Allah da maƙiyin Allah subhanahu wata'ala a cikin abin da yake haƙin Allah ne kadai abin da tsantsar Allah ne cikin wannan haƙi haƙi na martabawa haƙi na girmamawa haƙi na da'a na tsantsantar da kai na da kai Allah haƙi na jutsuran Allah kororun tsoro ku haƙi na fata Allah say ya dau wannan hakki ne na Allah ne shi kadai sai Allah da maiƙin Allah cikin wannan hakki ya girmama ya marta ba maiƙin Allah irin yadda marta Allah da ya girmama shi yayida'a da biyayya ga maiƙin Allah irin da Allah ko ya kankan tar da kai ya kankan tar da ga maiƙin Allah kamar yadda zai yi wa Allah shin da zai yi shine wannan ya girmama Allah ya fi cancantar girmama shi amsar sanin niyyaci babu shakka ko kusa ko kusa da girmama Allah bai yi ba ballantana a ce ya girmama Allah ballantana a ce ya girmama Allah chikin halitta duka ace waye yake kowa kusa da Allah ace annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yake kowa kusa da Allah to da zai dauki annabi sallallahu alaihi wa sallama kowa kusa da Allah sai ya hada Allah a cikin abin da ke tsantsan hakkin Allah babu shakka yayin rashin duniya alan ya haikewa Allah cikin hada Allah da shi wanda Allah cikin halittarsa wanda hada Allah da wanda Allah ya fi kusanto da shine cikin halittarsa amma abin da tabbata ce ga wanda duk zai yi haka yayi rashukunnya da Allah subhanahu wataala ya hakkiwa haƙkin Allah subhanahu wataala to ina kuma ya dauki haƙkin Allah ya baba wani baki a wanda shi zai ka zai saka girman to wato da yake da lefi idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wala shi kowa kusanci da Allah ya san ya shi kishiya ga Allah ya zama laifi to ina kuma ka wanda zai sanya wani maiyin Allah zama shine kishiya ya biboni yace inda mutun zai sanya aqrabul khalqi ilaihi da Allah shine fi dalika cikin wadan jahoddi la da wanda ya zana داذا ما هيكوا على محذ حقه ابي سم فرط حقن الله واستهانه به كوما ولا كرت شي بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يسد الا له سبحانه اذا يا هل الله ده وني چيكن ابيدا بهلتا ا حدا الله ده وني ا چيكن صبا ابيدا بيداتي ايوا كوا و فكيف وانتما شرك بينه وبين اب الخلق اليه wa ahwaluhum alayhi wa qatil 'iddu to ina kuma idan an ce ya hada alla ne da wanda wanda alla ya fiki da wanda alla ya fiki kantsawa ya kola kantsawa da wanda alla ya fiki dashi dashi shine shedan ya dauki hake tsalla ya bawa shedan wa huwa kuma shedan dan ba ba bakiin Allah ne kuma shi ma makiin sa ne bakiin sa ne na gaske a ina wanda bau bila bidon Allah illa shaitan ku wani abin da aka bauta ba Allah ba shidan aka bauta dukkan wani abin da ake bauta ba Allah ba ko ana bautar malaika ne ko ana bautar annabawa ne ko ana bautar wasu salihu kai wadai ko ana bautar wasu du'a su ne ko wasa da tuban ya iri sunana da wata ko wasu aljadu ake bautawa dukkan wadannan abin da ake bauta shi da ake bauta wadannan shine afisa ga haqiqa saboda Allah yana cewa alam ahad ilaykum ya bani alama an ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ana'budu loni hadha siratun mustaqim ashe banyi da kan cewa ku bawuta wa sheidan sheidan mai kini ne be bayyana kiyaya kuma ba wanda yake boye ta ba banyi alkawari da ku ba akan cewa ku bawuta وباذي سبحان وتعالى يا رفيق وانا الكوري يا دكتور الكوري اوجد من بني من, من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم اليس بربكم قالوا بلى فاذا تقولوا يوم القيامه اننا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعده افاتهلكونا بوفاء بالجد الله يا رغا يا الكوري ده قدام ده ان ادم اكان وانا انتوا سناء amma ba wai zuwa su duniya shirye ya hore musu kulli yana musu wani abubuwa su abubuwa yace ku za ku shi kuma bautar waɗannan abubuwa shi yasa shirye Allah ba mai da ku ba wa ashedan ku bauta mun kaga ashe bautar dabi'ci daga bautar Allah sai bauta kuma da wannan ba pore ko shedan sheidan kazo uwtawa kuma cinema da yake wala ba abada mushrikun malaikata bi da'umim wata ibadun su sheidan yayin da mushrikai suka uwtawa malaiku azatan su azatan su kuma malaiku suka uwtawa sai go ta su faɗa tabbata sheidan da zamana sheidan suka wa sheidan da mala'iku suke bauta yi abudun almalaika sai ta mala'iku suke bautawa amma Allah suke abin da sheidan suke bautawa domin a abin nan mushrikei na Larabawa sun yi gumaka amma suna ta waɗannan gumaka suna nune ne zuwa ga mala'iku mata ɗayan Allah zaka suna bauta ma waɗannan gumaka amma daga sabuwar malaiika ta tsibe ta onka suna kiyar su ta sunayen mata daga zuwa tsamanun su mala'iku dinnan mata re illa yaqarrabuna ila allahi zulfa mu ba mun ce sunne allah ba akwai allah ba halikin kowa da kowa amma dai wadannan ƴaƴan sani muna bawo ta musulin su mu samu da sunni kawo su allah wadannan shine abin da yake akidar ka kafiran farko mushrikalla rabawa yayin da ce su suka saka dukai kina wannan abu tun sanin da saosa su sukai da kan ko sun san iyaye su suna wakiltan mala'iku ne to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yawma da zai tara su duka duk wani wanda ya tara su da mala'iku ya tafi a haula'i iyaku kan ruya buzum ashe wadannan suke bautawa Allah ce wa mala'iku Allah ya saba suke bautawa to amma dai ya tsaya da hujja babu wanda za a kai gidansa kamakon sa sai da hujja sai an nuna ya tabbatar laifinsa to kun ce mala'iku ke bautawa ko ga mala'iku sai Allah ya tambaye a she wadannan ku kade suke bauta ba wasu ba barambare su ceci subhanaka allo subhanaka kadi ya tabbata gare ka ka sarkaka a ce kana da da ka sarkaka a ce kana da guti tare ka sarkaka daga wannan zaka tabbatarwa da Allah wato kade takarta da koruwar shirka ga barinsa sai si anta waliyuna bid'a kai ne ubangiji ba su ba kaine abun bautan mu ba su ba kaine ba duk dincin mu ba su ba balkani ya auru da cin ba haka bane an daɗu koske a wajen wadanda suke mu'amala mu'amala da miyagun ba ruwan mu da shayidan mu mu da ruhanay muke da ruhanay bai kuma an kai kalmar ruhani sai kai kalma ce tuka maka zuciya ka girma ma kalma ruhani ce kuwa ruhani ai shi wani mallaka wanda aljani ne mutabba kirik shi ba mutumin banza ba ne si, shi ke sai makamana duk bukatun naku suwaran ruha ne muke ga a ƙarya sike babu wani ruha aljanu sike bautawa idan har zaka samu bayan bukatarka ta hannu mushirki ya bauta masa wayuhemu annahu bala abadu masa shi malaikai shi dan ba sai inda ba ya fitowa da mutane akiraa ushirkar ikra ta addu'a yar jama'a addu'a shirka dai abu ga ta addu'a kalmar addu'a ba ata a Может, to aje dan laifi so ud'u rabbaka bi tadarrud kuluka allah ar sai kira'a addu'a zaka sai aje amma fa zaka kawo bakin tawri zaka kawo bakin sa zaka kawo raqumi sai an soke shi sai an yi kaza sai an yi ta ba to da zarar ka fara jin wadannan sharradanka a gamatar da qurbani ne zuwa ga dire mala yace aka take musu wa kadalika ubadu shamsi wal qamar wal kawakib yazumuru annahu bi'abdul ruhaniyyati ala sawaki haka nan masu bawutan rana shawata da taurari cewa suke suna bawutawa ruhaniyyat maana balai koda ke tare da wannan taurari wa hiya lati suke al hali shaytan da kaza sai ya zuwa gaban ku saki gunkin na magana su dauka cewa ko mala'ika ne yake magana da shi ko wani salihin aljaji ne kabe da suke ande ya ga yana cewa duk sun da rana ta budo to sheidan na budo wa tare da ita ta fito da gaddan suke fitowar dinnan to daidai shi ba shi da cikile gowa sai su fito Anad âch da rywod ni a oes gyfo disciple'ch am самые y br Broadbr politique ac y barb I y bydd hyn alwaithneg ni alwch arική agarebers hyn. wir wedyn i ddei$n, a chan i ddei0 sydd yr a gymnasol,ernyilfer institute am a chancwyd cr expl Wrth Nes o'tha A chan i ddeide Next time nelle ddei, anad da bach, yr a na anod o werrig y gwaith要 le biglit ddei barb. A hynau uchelwchyn eggswm wedyn yn kodar asin asura kasu kama ita ce wa aliya ya wata daban-daban kuma da dai sayi amsalaci da niga mas ya ce allahu akbar ko ya sani ya sallallahu alaihi wasallam to amma a dai dai lokacin da yake farko jarra kuma ubabin kawaki kuma sadi da go ta su da ga ga waɗannan a ko abin da ga ga garana ko ga wata malika wa kazalika وإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وإبادة أمي زي ما بوطوا أنبياء عيسى زي ما بوطوا ما فير أنبياء عيسى مريم عليها السلام يا لا ريعهوا أي لا بوطا بونده يوبلچي سو وند يوبلچي سو يابوطا مس ورضيها لهم هي يدع ابوطا مس وأمره بها وما يوبلچي سو يابوطا مس وهذا هو الشيطان مكث أي وين شيئ الشيطان اللعننني la'natullahi alayhi la abdullahi الله warathuhu babawan allah isa alayhi salam ba shi yace abin sabsa ba da babawan allah shi manzan allah sheidan ne yace ina zaka da maganar yan wahdatul duk abin da gabauta ba Allah ba wannan magana tana cikin jawabin ubani tace duk wani wanda yabauta ma wani ba Allah ba to a al-haqiqa Allah ya yabauta domin Allah yana da kishi bayyanta dan in aka suka ga Allah Wabi Allah yana da kishi da cewa yayi da jannabi su ka bauta a din su abin da kuke ba kula da shi to tunda muka ga su bauta masa ba abin da ya same shi alamar Allah su ka bauta wannan shi akidar tan wahadatul wutu wannan suke gani duk addinai abu kai ne ba abu ne abu da yake ce ce amma gurin cikinta duk duk dai Vaih mi jacket, dyei cael wybodaeth y iaith muaith sonosolng Pon cyhoed jest y allaiith anh. Vaih yweday. Onwy hoter's nawai, Tyhaを scplaiイ censooltu put itu Aka y allaiith ailed. For centrov yn dweud yn hared I grill yn cael wybodaeth, だ Given today i and saw Vic am your head salaries. Menro eicem ennig awer ac ywkaeraill aneg sylweddach, Felly mae anggarnaya ystod i andreithwys y bore yig yn n concellu. Gywallet y don Allah cewa alaf ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'abudu shaitan inahu lakum abudun wa na'buduhu ka da ibadar dushi akwai ibadar Allah ko ibadar shida ya ibadar shaitan ya umanni bauta masa shi yace falazil hada kulli ka saukar da dukkan madannan bauta ko bawutar taurari da wata ko bawutar annabawa kamar alabi isa ko bawutar wasu waliyan Allah kamar maryam alayhi عبدا احد من بني ادم غير الله كائنا فان كان الا وقعت عبادته للشيطان ذق abundan dan adam ya bautawa ko menene shi ko men darajar sa in dai ba Allah ya bautawa ba to shi ta yaro ta duk wanda yake bautar sai ga bokoinsa ko dan dadin da zai samu shine ya samu bayan bukatarsa idan rota bukata ita ta sa shi ya karbi wannan da aka zayyana da shi wannan wanda ya ba karba yake ko sai da dadin da wa yasta ta'ul في bil'abidi fi ta'zimihi مع الله ishrakihi ma'a Allah shi ko ma wanda aka bautawa ya samu horiyarsa daga shi bai bautar ta hanyar hada shi da Allah da bashi matsayin Allah wanda تريد ne shine karshen abin da shi da yake sabo ji daɗi don haka dukkan wani ko da zai keta hurumin haqqin Allah subhanahu wata'ala dan ya yarda da wani sai shi da ya yarda kinga sa ambe mukatasu sheidan قال اولياؤنا الانسرى فاستمتع بعضنا ببعض وبلاغنا اجلنا الذي اجلته لنا قال وقال ان ربك يعلم خالقنا فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم الله يقول بيخبرهم قال ان الله زي تكرعوا سجك اذا تكرعوا دبوتوا دمتني ده الجن يا معاشر الجن يا من الانس قم بتر دمتني ديوا oleh y maen i e thinking ychwan oat Christmas yna yna Menghormen y rec hein oh da fydd Melch Floyd o dd zafiaag gwi'n type doer i that does da bod le manic leibod gradd cact yah let mefydwydwydwyd drawn Degiafy nyandam AMFSD assimol yna nh thank yang yr y Allah da gobe kiyama ko kafida kashida ko dole ka fito ka fito ka fade ki ramba na yawo batije istamta ba'adu nali ba'adu munje da mu dadi ya haɗu da wani aljini mutum cikin yana taimaka masa da magunguna ina gaya masa cewa ta kaza ƙriyayi ƙriyayi ko dai dan tafara ba wani aljini da yake kawai ina gaya maka da da ci abin da zai nema ko kuma a da gasken akwai aljini da yake taimaka to amma fa ba magana mutumin kici za su je da duna dadi shi yai masa shi yai masa amma kawai tace wa kana da wutar aljani da yake taimakonka kaiwa ne kai annabi sulaiman Ba wani ajaji da soyayya yake biki ko kira duk abinda za a yi masa sakon da yake saba da mai sauki da malasu duk tafiye tafiye in suka zo suka musulinta sai shirabna ilayka nathara min aljinn yastami'una alquran falamma hatharuhu qalu ansitun falamma qad yawddu ila qawmi mudhiri wadannan aljinn daga shamsiye suka zo suka cikaratun annabiy sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi suka ko masu kazan masu wa'adi masu da'awa a cikin uwansu babu a ta daji ba asirin manzal Allah sallallahu alaihi wasallam kosau daya ya ce ai akwai cikin sahawai da akwai aljami alkiramin a ce a al janusi bude gudu wa annabisa amma da ne tutar da shi Allah ya dani shi amma ba su gudu masa ba da ne zasu ta muka shi dai ya ji kan annabi da yayi Allah ya saukar har mala'iku ya saukar sun kiyaye shi al janusi masa yake haka nan sahabban sa manya su sun buƙaci temu sabai kwanso da shi amma ba ta biye cewa wani aljani a dibike shi sai yau kai kai ka ciwo war abokin ka da aljini ga maka mamu saboda yana mai kana bawo ta wasane kana bin dokokin sa rashin duniya zai zo yace yayin ruqiya aljanniya fita shin yi magana da aljannin aljannin ya ga ga ya masa wasu magubuna na wasu itatuwa aje a samu za a samu baraka kaza za aita za aita aljannin zai aka tura kada wasu babu gudanarwa da za su kace jama'a shi wai shi yake gaya maka to na san yawancin su ma inda fara ne ƙaryata su ba su da ma alaƙa da wani al'amari anan kirkin da wani ƙarya suke to duk quanar da kace nabi suleyman aka sabo da wannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umurun ya daure wani aljini cikin durkan misalla shi kowa ya ga shi amma ya tina addu'ar dan uwansa suleyman rabbi habli rabbifirli wa habli mulkal la yaqila ahadin min ba'di nkatabaha sai suna wannan addu'ar dan uwan suleyman yayin da Allah shi Allah ka ba da mulkin hata shey da ru cikin su washi ya dina kullal bannin wa gwaro hata shey da ru zaka ce shey da ru cikin aljiru fitnan ne mara cin magana to harsu harsu ma su kai aiki gaban su su da su danyi sakaci da aiki yace aje a kullun kullun inji wa ta basdala ya mutu basida garacin yin sandar saka da kai ya fadi walamma qadayna alaihi ba ma dalalahum ala mauti illa dafatul ahtaa kulun a da januba sun san gairu ba ba su ta ga ya masa suka da ya faɗi suka suka gane ci su to lokaci su ma ba wasu su yi lotoci ruwa wasu su yawo sin gari ya dai yake so kina anan Allah yake ce bana ranar da ta tsara su ya ya ya ya ya ya ya cewa andalu kadissarftu min alj kon da mutane tiyawa a ran mutane su tiya ubangiji samta ba abu na da ba mun more wa balaghna ajalan alladhi ajalt lana am bukita ajalunhu da kayanka ma ko ba ba kaba ko gareta qalan naru maswaqta allati kuntu tu'tashi ba من ku nan dai ma zauninku qalidin fina kuma za ku zagwaba a cikin ta illa ma sha Allah sai aminallahi ya gadama inna ila sirri dabi lajuree kan shirku akbar al kaba'ir inda Allah. Kuje wannan bayanin da yayi na shafuffuka ma saiwa kuma muka shafi darussadi yawa akansa yayi dan takaitaccen bayani dai da yake nuna maka abin da yasa shirka yafi zama mafi girman dai fi gurin Allah. Wa annahu la yufaru bighairi Allah baya gafarta shi cikin say mutsun ya tuba ya bari to zan yi Allah amma ya mutu yana shirka ko ba shi ba gafara Allah wa annahu ta an Allah ba wai haramcin sa da munin sa ba haramta ta wato ba mudda ba abin nan ba kawai dan an hana shirka ne yasa a haramta ta ba ah bal yastahilu ala allah subhanahu an yashra ibadatu ilahi gairu wan bayywa kwata kwata hankali ya dauki kabar yadda bai yiwa a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abin da zai sabawa sigosin sa na kamala da sigosin sa na girma da daukaka wa kai fa ya zannu bil munfarid bi rububiyyati wal ilahiyyati wal wanda yake daita da uluhiya shine allah wanda yake daita da girma da martaba shine allah an ya zanabi musharakati fi dalika a ce yayi izini wani yayi tarayya da shishin wadannan sugobi aw yazabi ko yadda da ai da shishin wadannan sugobi ta aram za allah ya daukata zamarin haka daukata girma saboda ubaniti subhanahu wa ya haramta shirka saboda abu ne mustahili don yarda da shirka isharar ke zuwa ga cewa ubangiji subhanahu wataala to sifarsa sifa cewa take ba ta kamala ba wanda sifar kama wanda yake da sifar kamala to ba da shariki ba ubangiji فلما كان الشيخ أكبر شيري من أخير تلك القدرة الله و الأطفال و أعمر الأشياء من أخير وكان من أكبر التباية من البعش فذلك الكلام من سوابين وهم كما تكتب فإذا كانت مقالب الحرد و أجزاء الكتابة لتأسف الأسواق من المعركة فالشير والكلام يناقيا يدري ولذلك أرم الله الجنة على أحد ولا يقولها من ثانثة وثانثة وثانثة وثانثة وثانثة ما رأيس فلما كان الشرك أكبر شيء منافذة للأمر الذي خلق الله له القلق وأمر لأجره بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله يتي عند الشركة تزم يتي برق بند حسابة وأمرن لألا يهلي تجهلت saboda shi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi na umarni saboda shi Allah ce alalafu alkhalq walamru halitta da umarni da Allah ne dan Allah shi ya halicci dukkan halittu da kake gani shi yayisu babu wanda ya taya shi lokaci da yake na litta shi al'amru alann yahin shi al'amru wallahi ana yabin ya a cikin ta to ya kamata a ba daita sanaka halitta halitta ci tabashi wannan wannan tsakan hakki wannan akorati afaman ya khluqu kama la yakhluqu dawai saboda haka kara أكبر akbaral kabair الله shirka ya zamba fi girman dai ga gurin Allah wa kadalika al kibr wa tawazuhuhu kama takanta haka dan girman kai da abin da yake tarare da girman kai shi ma ya zamba babban laifi ga gurin Allah fa inna allaha subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa dum in allaha waka ke biyayya ana rubuci cikakkear biyayya wacce baya a saba masa baya halarta ta kowace fuska a saba masa duk wani maluki da za a yi wa biyayya biyayya saba cikakkiya bace dokai akwai abin da za a yi masa biyayya kai da za a yi masa biyayya kai biyayyar sai da cikin abin da yake biyayya yayi ubarni da halinci yayi ubarni da gaskiya yayi ubarni da kiyaye amana yayi ubarni da kaza duk abin da Allah ya ubarni da wa shirku wal kibr la bi dalika amma shirka da girman kai to da wannan atsayi wanda zai shirka to ga yace wa ta'ala shi kada ya wa kansu rawanin girman kai to ba zai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala yayyaba wala Allah al-janna 'ala وعندما كانت شركة جارمت على الجنة وعندما كانت سكة ساعره للمكيئة قال يا هرمت شركة قال الجنة لنشرك ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالبين من أنصاف إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة التي للي واندي هاد ألا دوني قال يا هرمت مساء الجنة ba shi ba shiga aljanna wanda ya hada Allah da wani shirka ba shi ba shiga aljanna Allah ce ma wahunna kuma wuta ce patatar sa mako masa ba da zalimi da bin ansar wadannan azzalumai da suna da wannan takaitaccen ta hanyar cito Quran rubutun kiyasa haka dan masu girman kai nabi sallallahu alaihi wasallama jira ilul jannati ban kana fi kalbi misalu zarrat min kibra wanda yake da girman kai ko ta kusin ƙwayar zarra a cikin juciyar sa ba zai shiga zai ba zai shiga aljanna ba wala ya kulha man kana fi kalbih misqal zarati min kibla wanda yake da kwaton kuci kwayar komaiya fi girman kai ba zai shiga aljanna a ƙarshen hadisi a taswirin wadda ri'a ce mai tula wannan sifa to ba zai bi Allah ya da ya tsabice shi ba ba zai girma ma Allah ya da ya tsaci girma ba shi ba sanda za'a ce da shi ittaqillah aqazatu ke shi ya za ka ga ya fada billahi shiwaya ya goda da 'azata da zai sai izza da laifi da yake ciki su kwashe shi sai raka ya fada da bai ga ya dauki wannan hanya ba in bawo etter ga musulunci ba to koda zai shiga aljanna sai yayi ratsi ba zai shiga ya wanke shi daga lafutar sai da shi aljanna Allah kiyashemu Allah ka sa aljanna ce makomanmu bindi ya wanke mana dukkan da duke